وَإِنْ أأَرَتُ مُتِ بَدلَ دَوجِ م كَانَ ذَوج وَآتَيْيتُم وَإِن أأَرَتكود فِذدَلَذَوجِ م كَ ناقٍ طارا فلا تألو منه شيئا وحاتم تذانه في طار فلاتألو منه شيئا أتاكلونه بهانا وإسمن <تصفيق> اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَخَذَهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَهُمْ فِيمَا يُؤْثِرُونَ ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ بَدَءَ عُهُولُهُ وَكَانَ ذَا دُبَاعٍ قُمْ إِلَى بَحْرٍ وَاغْسِلْ مِنْ قُمٍّ تَقٌّ غَبِيبُ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم من ما قد سلت ولا تنسحوا ما نفح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلت إنه كان فاحشة ومقتا ورحم <ترجمة> ما عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعناتكم وقالاتكم وَقَرَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَقَادَاتُكُمْ وَدَاعَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَم وضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمها وَأُمَّاتُ لِسَاهِكُمْ وَرَبَاهِ مُكُورِ الَّذِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ لِسَاهِكُورِ الَّذِي هَلَّاكِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُونَ ذَخَلْقُمْ بِهِنَّ فَلَا دَنَاحَ عَلَيْكُمْ أَلَكِذَخَلْقُمْ بِهِنَّ لَن تَكُولُوا ذَخَلْقُمْ بِهِنَّ فَلَا دَنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا الذين من أصلابكم وأن تدمعوا حلاب ما عليكم وحلاب أهلابكم الذين من أصلابكم وأن تدمعوا وأن تدمعوا بين الأخرى إلا ما قد سلت وأن تجمعوا بين الأهتين إلا ما قد سلت إن الله كان غفورا